فَأَنِ اعْطُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أَن يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ 112. والله غفور رحيم 113. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 الخفيفات للخفيفين والخفيفون للخفيفات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق